على الوعد جيتك ولاني ابناسيك على الوعد جيتك ولاني ابناسيك فأنا تراني جيتك اليوم عاني أموت في حبك وهواك وغليك وعشق عشقت في دروبك رماني يعني أنا ميت من قبل لا جيك يعني أنا ميت من قبل لا جيك قتلتني بالحب وظلم زماني تدري عذابي راحتي كلها فيك تدري عذابي راحتي كلها فيك ودي تحس بيوم واش اللي جاني يا ما سهرت الليلة اكتب انا أجيك بكيت ليلي مير محد بكاني كل الدروب اليوم تنطر خطاويك كل الدروب اليوم تنطر خطاويك حتى الاماكن كلها والمباني حتى ابو نور حبيبي غنيك غنى الاماكن بين كل الاغاني لك يا زين وابيك وابيك لك والله كثرة ثواني واشتاقلك ضحكه من شفايف معاليك واشتاق لك شوق السفن للمواني يا تكفى قول وايش اللي يرضيك امر تدلل قول واطلب اماني صارت حياتي كلها بين ايديك وانا الذي بمرك ما ادري ايش بلاني ودي تحس بيوم وانا تحت امرك ما ادري ايش بلاني ودي تحاتي يا اكثر مع حاتيك واشيل همك لين همك كلاني باكر ترى باموت وما اظني يمديك في وقتها ما بيك تبكي وتعاني المشاهد